Bacalah bismillah, Allah yang mencipta, mencipta manusia dari tanah. Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pengasih, Yang mengajar dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Sesungguhnya manusia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 تهل نسفاً بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فاليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقُترب